اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق ان نجم ثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق خلق من يا خروج من بين الصلب والترائب انه على رجعيل قادر يومه بلا سائل فما له من قوه ولا ناصر والسمائ ذات الرج والارض ذات الصدع انه لقول وَأَمَّا مَوْعِبِ الْهَزْمِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا